تا صياصيم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير